يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاقذفتهم صاعقة بظلمهم فقد يذل وساء من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاقذفت صاعقة بظلمهم ثم تَخُذُ اللَّيْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ أَسْهُمُ الْبَيْنَاتِ فَعَقُونَا عَنْ ذَلِكَ تُتَّخَذُ اللَّيْلَ مِن بَعْدِ for <laughs> the